ولو شاء اللهم قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده وحفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاووت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرمة المثقى لن فصام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 قَالَ أَنَّا يُحْيِيهَا لَهُ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَبَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَالْنَظْر إلَى حِمَالِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلْنَاسِ وَالْنَظْر إلَى العِظامِ كَيفَ نُشِجُّهَا ثُمَّ نَكْشُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيفَ تُحِي الْمَوْتَى قَالَ أَمَلَمْ تُؤْمِنْ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 يا أيها الذين آمنوا لا تبضلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه مابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كَسَبُوا والله لا يهدي القوم الكافرين وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِتِلْكَ أَمْرُ اللَّهِ تِلْحِيَةً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَضَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اي عبد أن ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر واصابه الكبر وله ذريه الله عافا فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من ضيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرء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 اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا تُخْفُهَا وَاِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وما تنفقون من خير في أنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفقون من خير وفَإِلَيْكُمْ أَن تُمْلَأَ تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُنَ اللَّرْبَنْ فِي الْأَرْقُلِ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 الذين ينفقون أموالهم بالليل بالنهار سرا علانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الجبال يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبضه الشيطان من المس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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل البليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ممرأتان ممن ترلون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى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 إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ سَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُولٌ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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخضأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به عنا واغفر لنا أنت على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم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 إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو متقاب إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء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 فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتراء الفتنة وابتراء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله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 زُينَ للنَّاسِ حُبُ الشَّهَواتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَنِينَ وَالقَنَاضِيرِ المُقَاضَرَةِ مِنَ الْذَهَبِ وَالفِلَّةِ وَالخَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالخَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالنَّعَامِ وَالحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَاءِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَأَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ من ذَلِكُمْ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره وازواج مطهرة من الله والله بصير بالعباد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 وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغِيَمْ بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَادَّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِ اللَّهِ وَمَن اتَّبَعَنِ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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشّرهم بعذاب أليم.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 والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محلرا وما عملت من شر. تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 فتقبلها ربها بقبول حسن وأمتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا؟ قالت هم من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لجنك طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة مصدقا بكلمة من الله وسيدا محصورا ونبيا من الصالحين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 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وضهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين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 إذا قال الله أمرا فإنما يقول له كن فيكود بيعلمه الكتاب والحكمة والتمرات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الضير فأنتفخ فيه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 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا وَمَكَرَ الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومضهرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا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 وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ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 من الممتلين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل نعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحقيقة وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالمُفسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَمَايِمٍ بَيْنَ نَبْوَىٰ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْمُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا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 إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودَّت طائفة من أهل الكتاب لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إِلَّا أنفسهم وَمَا يَشْعُرُونَ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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهاد وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما جمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن ثملا بعد ذلك فأولئك الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طبعا وكرها وَإِلَيْهِ يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة